فَإِذَا دَفَأْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْرِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَفِيبًا لل رجال نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون ولنساء نصيبهم من أَكْرِمْ كُلَّ وَالِدَيْنِ يُنَظِرُونَ مِن مَّا قَنَّ لَهُ مِنْهُ أَوْ كَتَبَ وَإِذَا أَضْغَرْتَ مَسَخُولٌ قَرْبًا يَسْمَعُ الْمَسَاكِينَ فُضّكُم مِّنْهُ عَرَقُونَ لَهُمْ قَوْلًا وَلْيَخْشَ لَذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوْا وَلْيَقُوْ Ooh. Mm -hmm. لون الله في أولادكم لحظ الأنفين فإن كن نساء فوق نسين سلوان ثلثا ما ترى وإن كان واحدة فلها النصف ولأبعيه لكل واحد منهم السدس مما سرك إن كان له ولد N requiredammate钱 ja johd poured… UNDER-M كان له إخوة فلأمه السدق من بعد وصيتي آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرض لكم نسوى فريضة إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لَهُ ولد فإن كان لهمن ولدون لكم الوضع مما تركوا من بعد عصية يوصين بها أودين وَلَهُمْ نَرْضُوا مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُمْ ما تركت من بعد وصيتها تُصون بها أوزان. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَانَةً أَوْ إِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُرْثٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلوء من وصيئة يوصى بها أو Allah. Wallahu alimuun تلك حدود الله، ومن يطيع الله ورسوله يدخل الجنة تجري من تحت. هي الأنهار قادرين فيها، وذلك الفوز العظيم. وَمَن يَعْصِلَ عَرَسُ لَهُ وَيَتَرَدَّدْ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا قَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ وَالَّذِي يَشْهَدُ عَلَيْكُمْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُهُمْ نَفِيَ الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَغْفَرَهُمْ نَذْمَهُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ نَصْبِي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 وَلَئِنْ وَلَّيْتَ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ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 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وما تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمونه تعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَقْرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَخَذُوهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 له كنفاحته ومقته وسائر سبيله كل Oletteet, äitiäsi, vanhemmat, vanhemmat, Ma وخالاتكم وبنات الأخ وبنات fo khi vana sur le Ja heidän äitinsä he ovat rauhassa ja heidän um ربائضكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتوا بهن فإن لم تكونوا دخلت ja illätä kuta hallsmpihin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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يُسْ فَوَلَّاهُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَفْتِنُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عظيماً أريد الله أن يخفف عنكم وخلف الإنسان ضعيفا Yeah. لا تأكلوا أموالكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن أنت ذلك عد وانا وابن من وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما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 أن الله كان في كل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا ما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت <أفدت> أيمانكم فآتوهم نطيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله على الصالحات قانتات حافظات للغيب هما حفظ الله والتي تخافون نشودهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع eu vu في tu wo فإن nała się jeła który wo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 وَظِنِ تَبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ من كان مؤسالا فكورا الذين يبقلون ويأمرون الناس بالبر لَيَكْتُمُونَ لي مَا آتَاهُمُ وَاللَّهُ مِنْ وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئانا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا تَوَاعَدَ وَاَمَنَ بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقَ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ فِيهِ مَعْلِمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْلِمُ مِنْ قَالَ سَفُحَتَ مَسْنِيٌّ وَطَائِبٌ ها وَيُكْمِلُ لَهُ أَجْرًا عَظِيمًا سَجِيَّتَ إِذَا جَاءَ مِنْ كل أمة بشهيد شاهي دي على هؤلاء اولاي يومئذ يوا Sullebin kafu wa'afu wa'sulalawt taawbihim al-ar. Muauulohähan viitä. J ei juenlle viä ämän muunatä korovus suotä لا مما تقول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 من الذين هادوا يحذفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع ظيره ورائنا ليا بألسنتهم ويقولون سمعنا وعطينا واسمع غير مُ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 فلا يُؤْمِنُونَ يا اَيُّهَا الَّذِينَ أوتوا الكتاب آمَنُوا اُطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ آمنوا بما نزلنا مقصدًا لما معكم من قصد لأن نقوم توجوها فنرد كان أمر الله مفهولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر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 ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون في الجبت وَقَالُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ويقولون للذين puuloona la أم لهم نطيب من الملك فإذا لا يفتون الناس نقيرا أم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ فَقَدْ <تصفيق> أَتَّيْنَا <تصفيق> minhum man amana bihi wa minhum naufan 'anna wa katazi إن الذين كفروا بآياتنا تنفلق لهم ما را كلما نبعث ذَٰلِكَ لَنَا وَهُمْ جُلُّوهُ تَنظِيرًا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ لا إله إلا الله عزيز حكيم والذين آمنوا وعملوا وعلي حاتس جنات جري من تحتها الأدمى مخالدين فيها أبدا لهم فيها. وَ جُُّ قَمهَا رَف إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَثُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ فَيْنَا niin, että he ovat yhtäkin hyviä. إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين aamangu <trius> au fa'i tananza tum ti shan in tardufu ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بمن He eivät hajanneet, eivätkä haluavat. He وعوث وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يقل ja, vaikka heillä heutuaan, تَجِئْتَ إِذَا أَخَافَ هُمُ مُصْلِتُ السُّكُونِ فَمَا قَدْ ثم ma aucun les pou أردنا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله. وَإِذَا لَّأَسْتَغْنِيَنَّهُم بِاللَّذِّنَّةِ أَذْقُونَا فِي مَا وَلَهُمْ دَيْنًا Mm mm -hmm. ما <تصفيق> لكم Saun. وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلْ لَهُ كِسْلٌ مِنْهَا وكانوا وَمَن طَلَمَ مِنَ الْخَطَأِ فَسَحِّرِ رَقَبَتَهُ مِنَ السُّوءِ وَجِئْتُم مَّثْلَ مَا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِتَاقٌ فَدِيَةٌ مُتَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْمَ أرير رقبة مؤمنة فَمَن لَّمْ يَجِدْ صَوْمَهُ مُكْرِهًا مُتَتَابِعًا فِدْيَةٌ مِّن نَّهَارِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنِّمًا Muqalidan فيها, qalidan فيها, wa يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبَتُمْ فِي تَجِينِ اللَّهِ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي تَذِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسَّ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى إلَيْكُمُ السَّلَامَ لَنْ تَمُؤْمِنَ الْتَّبَتَغُونَ وَمَا تَعْذِبُهُمْ إِلَّا مَا về đi cảú cùng nếu có về lúc nó mơ لا مانع لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي Barri ja majaheidut vii ضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل أواب الله الحسنى وتضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه وعظ برسل ورحمة، وكان الله غفور رحيم. إن الذين توقفهم مذاك ثوابهم ألف جن قالوا في قالوا كنا مشتبعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فيها فأولئك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 ومن يهاجد في سبيل الله يجد في الأرض مراض من كثيرا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدرِكُوا الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى وَكَانَ اللَّهُ بَصِيرًا وَإِذَا قَضَيْتُم بَيْنَكُمْ أَمْرًا فَتَحَكَّمُوا وَأَقِيمُوا الْقِسْطَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِنْ إِثْتُمْ أَنْ يَكْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا сидеть දல் ك பிரr Käle وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ وَلَا فَلْتَكُمْ فَإِنْ مِنْهُمْ مَا عَشَوْلٍ أَزْوَأْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ při I bé sejezu kan lifu mi Ikuta ni fo itud o sha Oنجهُ else Wat donne la vi n'’ferou la haut ta pour elle se lire ولا جُنَاحَ عليكم إن كان بكم أذن مِنْ من النِّسَاءِ أو أَكْنَنْتُمْ فِي وَخُزُوهُ حِذْرَةً إِنَّ اللَّهَ أَعْتَذَرَ الْكَافِرِينَ اِذَا قَضَيْتُمُ وَلَا تَسَعُكُمُ الْأَرْضُ نَأْتِكُمْ مِن عِنْدِنَا مَا فَإِذَا قُمَ أَنَّ سُنَّ فَأَقِيمُ أؤمنين كتابا موخوصا ولا تهنوا في ابتغاء إن ta la mô fe im naô nghĩa là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 كتاب في عقل <بالحق> تحت <تحكم> ما بين الناس بما أراشه. ولا تكن للخائمين خصيما واستغفر الله Vaenkäämä va kuurooimä. Ol kujeillaan nilä viäjä tä إن الله لا يحب من كان خويا يَتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَتَخْفُونَ مِنَ الْوَاحِنِ وَهُوَ مَا هُمْ إِلَّا بِأَبْيَضٍ لَمَالَ يَرْبَعَ مِنَ الْقَوْمِ وكان الله بما يعملون ها أنتم ها W limitlessedä No no no sharing on palkantulhu Y أن أَوْ يَظْلِمْ نَسْتَهُ ثُمَّ يَسْتَوْ وَمَن يَتَّقِ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَتْقِهُ وَلَا نَفْسٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَزِيمًا وَمَا نَسِيتُ بِخَطِيئَتِ أَوْ أُ مِن تُمْ نَيَوْمٍ ذِى نِ دَرِي أَوْ مُبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَتُبْتُلُنَّ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 وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْكَ قَاضِي لَا ظِلَّ فِي تَسِيرٍ ne jواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين النار وَنِعْمَ مَا أُصْلِحَ لَكَ بِتَرْبُو أَمْ مَوْضِعَ الْإِفْسَانِ فَأَنُ نِعِيَ أَنْجَرَنَا رَضِي وَمَنْ يُشَاكِتِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْثُ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَسْتَبِعْ ظَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَابْنِهِ سَوَّى an nam wasaat mauknee أن يغفر أن يرك ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك bilalai taqanhu fan la la نَ نَ وقال لَا وَ قَالَا لَأَسْتَخْبِ بَنَّ وَلَ أُبِلًَا النَم وَلَ أُمًَا na ta la yêu khi cũng emũ na وَمَنْ mäytä, tehdästi, sano Williamin: "Allahin, se on ollut kutsun muodin. Oma yaudhuhumun Se'y talu illa änä muole jäisi kuuna hämä vifoo vällä Oni häntä nupein taon ni afpo woman out da Laita bi-amani kum, ola amani Mä ymmärtää, wa man man nau Mrmalta that he is the best of وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ قَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ وَاحِدٌ بِالْكُلِّ شَيْئٍ مُحِيطٌ وَيَسْتَفْتَحُونَ laka'unaka fi'l-nisa laka'unaka fi'l-nisa laka'unaka fi'l-nisa لا يُكَلِّفُ في الكتاب في وُسْعَهَا لَهَا إلا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كتب لهم Al silacu na wo na ذا من الولدان تضعفين من الومدان وأن تقول لي كما وَمَا تَصْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ وَإِنَّ مُرَاءَكَ فَاصِلٌ مِنْ دَائِنِ نِسُوذٍ أَوْ إِعْرَاضٍ فَمَا دُنَاقٌ عَلَيْهِمْ وصله خير وأحضرت الأنفس Tähtävät, että he ovat yhtä kuin me. He Tähtiä, että tulivat näin, ei ole kul lam nisa tasfaru hasamu laqon الله كان ظطورا تَتَفَرَّقُ قَيْبُ لَا وَفِي لَمْ مِنْ سَعْى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وقلوا Wa'inna la-li-na us-kitabam wa وإن تكفروك إن لله ما في السماوات وكان الله ظنياً حميداً ولله ما في السماوات وما في وَصَفِيَ لَنَا وَقِينَا إِذَا نَشَ نُذْ أَيُّهَا النَّاسُ لبآخرين وكان الله على من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا وَجَعَلَ اللَّهُ كَمِنْ يَنْبُتُ إِرَاءَ نَأَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا na que tu فلا تستطيع الهواء أن وإن تلو أو Lauhaa ja nainen يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذين ازدلوا والكتاب الذي, نزل والكتاب الذي أنزل على رسوله الذي أنزل قبل ومن يكتب بالله وملائك فيه وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل innalladheena aamanu thumma kasfaru thumma aamanu thumma kasfaru بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَقُولُونَ tasiduna tasirina auziya ammin dummu'min talan Jutthamallahucakp on vastusten mikiinenirr petita kri ajuda bagi the viva. And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 M no monhäkä jounaki kuä onkä kyvinä nikähän nämäkä hia يَفْنُونَ إِنَّهُ غُرُورٌ أُولَئِكَ مَا وَعَدُوهُ بِالْغُرُورِ نَمْوَى أَمَّهَا <تصفيق> مَغْلِفَةٌ <تصفيق> <تصفيق> وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا خالحات سندخلهم جنات سجري من سقسها أنهار خالدين فيها أبدا وَعْدَ اللَّهِ وَمَنْ أَخْدَقُ مِنَ اللَّهِ خِيْنًا ليس بأمانكم ولا أمان بأهل الكتاب من يعمل سوء به ولا يجد له وَمَنْ يَأْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ أَوْ أُنْفَى وَمَنْ أَحَسَنُ ذِينَ مِنْمَنْ أَلَّا مَوَجَّهُهُ إِلَّا يُحْمُوَ مُحْمُوَ وَأَفْضَعَ مِنْكَ وَتَفَاءَلَ اللَّهُ إِذْرَائِمَ قَلِيلاَ وَلِلَّهِ نَاسِ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُؤَيَّدًا وَأَيَسْتَسْقُونَ كَثِيرًا O Allah, you give them to me, لا عليكم في الكتاب في يساما مشاء لكن لا تؤسونهم Al si tu thu wo na futlaó تضعينا <Toric> من تضعفين من الومدان وأن تقومون اليكاما وَمَا تقعل من خير فإن الله كان وَإِنْ مُرَاسِلُ خَاصٌّ مِنْ دَارِ نُذُرٍ أَوْ إِعْرَاضًا فَنَاجُنَا عَلَى مَا إِنْ يُلْحَاثِينَهُ مَا وصلح خير وأحضرت الأنفس الشؤ يوم تذكر فإن الله حسن مسما ما نون ولن تستطيع الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا فلا تميلوا كل المن فتبروها شاو المعلقة وإن The poor no I وَيَسْتَفْرِقُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ وَجَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصلوا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ فَضْلِ وَإِنْ تَسْقُطُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ تَمَاسَ الْأَرْضِ وكان الله ظنياً حميداً ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا <سؤال> <سؤال> إني أشأ يذهبكم What Yeah. فلا تتبع الهوى أن تعدلوا وإن تلو أو تُعرضوا فإن Sauva hän kana sinä Yeah, What many can see me you are put to be me Meri وَقَالَتِ النَّذَرَةُ لَا يُنْزَلُ كِتَابِي إِلَّا فَسَمِعَ ثُمَّ بِهَا ولا تقعدوا معهم حتى يفوضوا في حديث غير إنكم اللهم هجمننا في كلنا وانكنينا في جهنم ما مجني وقد نزل عَلَيْكُمْ كل كتاب أن إذا سمعتم آيات الله يصفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم ya khud fi Allah jamil al Munafikin wa al Kafirin tässä on viimeinen kysymys. Tämä on وَإِنْ كَانَ لَكَ فِي نَفْسِكَ نَافِعٌ فَهُوَ كُلُّ أَلَمَسْتَ فالله يأخذ بينكم يوم القيامة Why men all Áha As- sociedad Yeah 방 Tähtiä ykätyt, ja he ovat yksin. He ovat He Yerakunan naata Ola yastorunallaha illa qalilaa na na na Se Radsっちゃilletään 見 Nacionalista wa ta'u an illaha lmu'minuna ajran قال الله جزاء الظالمين كنترسهم آمنا وكان الله عليما La nu al وَكَانَ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلَى الْمَعْرُوفِ خَيْرًا أَوْ تُحْمِلُ Huu, äut�� in suome, jeidi Allahが وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا voi, nukkuu, nukkuu, nukkuu, nukkuu. Voi, nukkuu, nukkuu, دُونَ أَيٍّ تَخْدُو Tähdü بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا والذين آمنوا Allahi wa Rasulihi ولم يفرقوا بين أحدهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم Qad sanallahu qafura ma Yat aluka ahlul kitabi an ذا مأ رقدن موسى ترى من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 babang boliwah dadiman <tomuiden> qobidib <tomuiden> isa qahummua qirini di atilla Lummum an di a ad qir بل قبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً وَالَّذِي وَقَوْلِهِمْ عَلَى مُلْكَهُ إِلَىٰ مَا وَقَوْلِهِمْ إن Qatelna al-Masihah Eysabna Maryam Rasoola Allah Omaa jo mielelläni, ja niin, että minä ما لهم دهن علم إلا السباع الظم وما قتلوه يكونا من رفاه الله إليه وكان الله عزيزا Ehli al-sitabin laa lyukminen وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسْفِرُونَ عَلَى الْجَنَّبِ نَذِيرٌ مِّنَ الَّذِينَ أَهْلَكُوا قَوْمًا Na lẽ quay ra cổế là là hôm mùa واقف دييموري دا ت لل كfirم الුවَّ väب لَا يُسْمَرُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ والمكونون الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر نُعِذُ رَبَّنَا عَظِيمًا نَأْوِ Kauhaimaa But we are جَنَّ اللهُ وَعِذْنُهُ انْقَضِي لَمَّا مَوْا تَتَّقِي مَا رُسُلًا يَكُونَ لِل لاسي على الله حجّة بعد وكان الله عزيزا حكيما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 اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَنْ يَكُونَ لِلَّهِ أولِيَاءٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ هَادٍ إلا طريق جهن مخالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحس من ربكم فآمنوا طيرا لكم وَإِن تَكُفُ فَإِنَّ لله ما في السماوات والأرض وكان اللَّهَ يَمَافِتَحْ مَن فِي الْأَرْضِ وَالْأَرْضِ يُعْجَانَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق innamā nasīqu 'īsan fa-mawtuhu yamūrūsulū māni wa kalimatan fa Uh ما هو إلا واحد، وبحانه أن يك. له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يكتب Dan ki pe na fiu emú na aza وَمَن يَسْتَكْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ بَاسِطٌ رِّزْقَهُ لِمَن يَشَاءُ وَمَن لَّذِي مَا آمَنَ وَلَمْ يُظَاهِرْ فَيُرْدِ دِينُهُ وَيَنصُرُهُ اللَّهُ وَأَمَّنَ الَّذِينَ سَنْكَفُوا تَكْبَرُوا فَيُعْذِبُهُمْ مَغْفَرَةً أَلِيمَةً وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ مِنْ ذُو الْلَّهِ وَلِيٌّ ولا نصيرا يا أيها فوق قد جاء اقبضوا همم آمنوا بالله واعتقوا به فسيدخلهم في رحمة منه وتضل ويهديهم إليه صراطا تقيما <تصفيق> يستطونك قل الله يبتيكم في إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخص فلها نفق ما ترك وهو يرزقها إن لم يقبلها ولد فإن كانت نسرين فلا ما سر وإن كانوا إخ وسرجلوا النساء فلذكر مثل حظ يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم